هذا هو الباب الثاني عشر من أبواب كتاب توحيد وهو لازال رحمه الله تعالى يبين بعض أفراد الشرك الأكبر يبين حقيقة التوحيد حيث قال في خاتمتي الباب السادس باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من من الأبواب إذ المعنى أن معرفة جميع أفراد التوحيد. هذه هي حقيقة التوحيد ومعرفة جميع أفراد الشرك الأكبر هي حقيقة الشرك الأكبر لأنه لابد أن يعلم أمري الأمر الأول صرف العباده لغير الله تعالى شرك أكبر هذه الحقيقة من حيث الجنس ثم لابد أن يعلم ماذا لابد أن يعلم أنواع العبادات وهذه العبادات المتمحضة والقرب التي يفعلها العبد لله عز وجل يحكم عليها من جهة الشرع أنها عبادة اعتقاديه أو قولية أو عملية ثم إذا ثبت كونها عبادة تأتي القاعدة الكبرى وهي أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر حينئذ لا نحتاج أن يأتي النص من آية أو حديث أن صرف هذه العبادة بعينها يعتبر شركا أكبر لا نحتاج حينئذ نقول الذي نحتاجه ما هو إثبات كون العبادة عبادة هذا بد من نص خاص لابد من دليل من كتاب أو سنة ونثبت أن الصلاة عبادة أن الذبح من حيث هو منية التقرب عبادة أن الصوم عبادة إلى آخره حينئذ إذا ثبت كونه عبادة بدليل خاص نأتي بالدليل العام قاعدة الكليه وهي أن صرف العبادة لغير الله تعالى يكون ماذا يكون شركا أكبر حينئذ نحكم بكون الذبح لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. هذا المطارد هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وصلى رحمه تعالى ذكره هنا جزءا أو فردا مما يتعلق بها فراد الاكبر الأكبر وهو النذر لغير الله. لأن ثبت أن النذر عبادة. حينئذ لا نحتاج إلى دليل خاص يدل على أن من نذر لغير الله تعالى فقد أشرك. إن من أتى بلا العام هكذا. الذي قرره الأئمة من حيث التخصيص ومن حيث التعميم يعني من حيث الدليل الخاص ومن حيث الدليل العام الدليل الخاص يطلب في إثبات كون العبادة عبادة والدليل العام هذا يدل عليه الأدلة الدالة على معنى لا إله إلا الله عبد الله واجتنبوا الطاووت اجتنبوا الطاووت هذا امراض به ماذا؟ أن كل عبادة تصرف لغير الله تعالى فهي داخلة في مفهوم الطاووت لذلك فسر بعض السلف الطغوت به بالأوثان والأوثان هذا عام يشمل ما يكون من حجر وما يكون من شجر وما يكون من شمس أو قمر أو كان نبيا أو وليا نحو ذلك هو داخل فيه في الأوثان حينئذ إذا تقرر ذلك هذه قاعدة كلية عامة وهي من المحكم المجمع عليه بين المسلمين صرف العباد الله تعالى هذا لا يختلف فيه اثنان أنه ماذا أنه شرك اكبر إذا تلبس به العبد حينئذ وقع فيه الشرك الأكبر باب بالتنوين مفصل عما بعده لأن من هذه لا يضاف إليها الاسم لانها حرف والحرف لا يضاف ولا يضاف إليه إذا قصد معناه باب من الشرك من هذه للتبعيض أي بعض الشرك والمصنف رحمه الله تعالى إذا أطلق الشرك عان به الشرك الأكبر بل هذا المستعمل في الشرع أن الأصل إذا أطلق لفظ الشرك حينئذ يكون خاصا به بالشرك الأكبر هذا الأصل وإذا دلت القرينة بالسياق والسباق وعلمنا أن مراد المتكلم هو جنس الشرك حملناه على ذلك يعني لابد من قرينه إما بالسياق والسباق وإما ان تكون ال للعهد أو, أو يكون فيه آية خاصة أو حديث حديث خاص والاصل هنا نحمل على ماذا؟ على الشرك الأكبر باب من الشرك أي الشرك الأكبر الذي يفضي بصاحبه إلى الخروج من من الملة باب من الشرك النذر النذر هذا مهتدى مؤخر ومن الشرك هذا خبر مقدم يعني متعلق به بمحذوف باب من الشرك النذر لغير الله وتتضمن الترجمة أن النذر عباده إذ لا يحكم بكونه نذر لغير الله تعالى يكون شركا إلا إذا ثبت كونه عبادة. وتضمن الترجمة شيئين. الأمر الأول أن النذر عبادة. وثانيا القاعدة العامة أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو شرك أكبر. النتيجة أن صرف أن النذر لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. باب من الشرك النذر لغير الله. صورته نذر لغير الله ليس هو كنذر المعصيه الذي مر معنا في. الباب السابق فارق بين النذر المعصية وبين نذر لغير الله صورة النذر لغير الله أن يقول لفلان علي نذر لفلان للولي للملك فلان لجبريل علي نذر هذا يسمى ماذا يسمى نذرا لغير الله تعالى ولو كان لطاعة ولو كان المنذور عليه أو فيه يكون طاعة وأما النذر لله ويكون معصية حينئذ يكون متعلقا بالبارج اللوعالى لكن المنذور يكون معصيته نقول لله علي أن أفعل كذا وكذا وهي معصية أن يشرب الخمر مثلا إلى اخره نقول النذر هنا لله لكنه ماذا لكنه معصية لكنه معصي فرق بين النوعين النذر لله على معصية لا يكون شركا أكبر انما هو محرم والنذر لغير الله بمعنى أنه تعلق بغير الله تعالى كمن حلف. بغير الله تعالى حين نقول هذا من أصله باطل صورته أن يقول لفلان علي نذر أو لهذا الولي أو لهذا القبر أو لجبريل مثلا علي نذر يريد بذلك التقرب إليه والفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معصيه كقوله لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من المعاصي يشرب الخبر مثلا لله كذا يفعل معصيه فيكون النذر لله والمنذور معصية ونظير ذلك الحلف بغير الله والحلف على معصيته على معصيته فرق بين الصورتين النذر لغير الله لا ينعقد اصلا لا ينعقد أصلاً ولا يقال فيه كفاره لا تجب فيه الكفاره لانه لم ينعقد وايجاب الكفاره فرع عن انعقاده اذا قيل وجبت الكفاره معناه ماذا انعقد كذلك واذا لم ينعقد حينئذ ترتب عليه عدم وجوب الكفاره اذ لا ينعقد النذر لغير الله تعالى اصلا لانه باطل من اصله بل هو شرك تجب منه التوبه وعليه ان يتوب الى الله عز وجل كالحلف بغير الله لا ينعقد وليس فيه كفاره هنا تنظير ليس من مطلق الشرك لأن الحلف بغير الله قد يكون ماذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا اصغر أما النذر لغير الله فهو شرك اكبر مطلقا وإنما المراد في الانعقاد وترتب الكفاره فقط إذ لا يلزم في التشبيه أن يكون مساويا له من كل وجه فرق بين مسالتين فالحلف بغير الله لا ينعقد اصلا وليس فيه كفاره ليس فيه كفاره واما نذر المعصيه فينعقد كما مر في الباب السابق ولا يجوز الوفاء به وهل فيه كفارة او لا قلنا فيه قولان مختلف فيه بين اهل العلم وهما روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى الحلف بالله على محرم ينعقد وفيه كفرته. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح لكونه عبادة. كونه عبادة يعني حكم بكون النذر لغير الله تعالى شركا أكبر لكونه عبادة. هذا اللام تسمى ماذا؟ تسمى لام التعليم. فتضمنت حينئذ لترجمة شيئين الحكم بكون النذر عبادة والثاني صرف لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. وكان ذكر المصنف رحمه تعالى ما يدل على, على أنه عبادة قوله تعالى يوفون بالنذر مدحهم ولا يمدح البارجا على إلا ما كان ماذا محبوبا مرضيا عنده وإذا كان كذلك اما إما يكون فعلا واجب أو مستحب هذا أو ذاك يسمى ماذا يسمى عبادة وأصرح من هذا الدليل وإن كان هذا كذلك ظاهره يدل على أنه عبادة قوله تعالى وليوفوا نذورهم هذا أمر والأمر اقتضي الوجوب حينئذ هذا نص واضح بين في كون الوفاء بالنذر واجب وهو عبادة إذا صرفوا لغير الله تعالى يكون شركا أكبر وليوفوا نذورهم أمر بوفائه فيدل على أنه عبادة قال لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله يجب الوفاء به إذا نذره لله واما إذا لم يكن النذر لله بل كان لغير الله حينئذ لا يجب الوفاء به بل تجب التوبة وتجب التوبة لكون ماذا قد وقع فيه الشرك الأكبر فإذا صرفه يعني النذر الذي دل دليل على أنه عبادة فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة يعني عبادة النذر وفا بها كالذبح لغير الله ذبح لغير الله هذا شرك أكبر. ليس, فيه تفصيل. ليس فيه تفصيل كذلك النذر لغير الله شرك أكبر ليس فيه تفصيل عندئذ الذبح لله عبادة والنذر لله عبادة صرف كل منهما لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر قال والنذر مصدر نذر ينذر ينذر به لغتان يعني بضم الذال وكسرها من باب فعل يفعل, يفعل, يفعل يجوز به الوجهان والنذر مصدر نذر ينذر ينذر أي اوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا كما مر في الباب السابق تعريفه نذر نذر انه يلزم نفسه لزام المكلف نفسه شيئا لم يكن عليه واجبا وبعض مقيده لم يكن عليه واجبا احترازا مما لو كان واجبا بالشرع فاذن لا يتصور النذر أنه يوجبه مرة أخرى والصواب انه لا يحتاج ان يقيد بكونه ماذا غير واجب بل قد يكون واجبا ويكون الوجوب حينئذ إذا نذره من جهتين من جهه الشرع من جهه الشرع ومن جهه الزام نفسه الزام نفسه حينئذ يجب من من جهتين هذا صواب فيه في المساله إن كان بعض اهل العلم يخرج الواجب عن ذلك أي اوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا هذا اختص بماذا بالمستحبات الزم نفسه صوم يوم الاثنين قال علي ان حصل كذا وكذا أن أصوم أو نذر ابتداء أن أصوم كذا وكذا نذر الله تعالى يجب؟ يجب كان في الأصل ماذا؟ كان مستحبا فصار واجبا لله علي أن أصلي الفجر غدا أنت ستصلي تصلي صح او لا؟ إذن هل النذر فيه فائدة او لا؟ نعم يجب من جهتين حينئذ الفائدة في ماذا؟ في الثواب لا في الفعل لأنه لو لم يكن نذر لو لم يكن قد نذر حينئذ وجب عليه بأصل الشرع فإذا كان كذلك وحينئذ إذا فعله والسحضر أنه يوفي بنذره حينئذ يثاب من جهتين، من جهة الثواب المترتب على الواجب بالشرع والجهة الأخرى المترتب على الوفاء به بالنذر وهذا موافق لأصل الشرع وهو الظاهر الله أعلم قال تعظيم للمنذور له يعني سبب والحامل على النذر والتعظيم، لانه لأنه ما خصى احدا بالنذر إلا وهو معظم عنده لله علي كذا إذا عدل عن البارج جل وعلا وقيده وعلقه به بملك أو بنبي أو قبر أو ولي دل ذلك على ماذا على أن هذا معظم عنده تعظيما مساويا إن لم يكن أعظم من البارج جل وعلا فنستدل بهذا ماذا نستدل بتعليق النذر على هذا المخلوق الذي علق النذر به أنه مساو في العظمة أو أعلى قد يكون أعلى حينئذ نقول هذا قد وقع في تعظيم الذي يكون قلبيا وهو شرك تعظيما للمنذور له قال المصنف محشي رحمه الله تعالى وكل الأبواب تبه هذا فيه فقه للتراجم التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى لأن الطالب إذا أتقن من أوائل الأبواب ماذا يريد المصنف رحمه الله تعالى حينئذ يستطيع أن يفهم مرادات المصنف التبويبات الآتي ذكرها وجميع الأبواب تدور على هذه المفردات إما المفردات تتعلق بتوحيد العبادة أو الربوبية أو الإسماء والصفات وإن كان ما يتعلق بالربوبية والاسماء والصفات قليل والأكثر ما يتعلق بتوحيد العبادة والبراهين الدل على ذلك كذلك ما يقابلهم من الشرك الأكبر وهو الغالب في التبويب أو الشرك الأصغر وهو قليل قال وكل الأبواب التي ذكرها المصنف يعني سابقة تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص ناقض كلمة الإخلاص وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة وإذا قال ناقض كلمة الإخلاص معناه ماذا؟ ها لا يجتمع التوحيد والشرك صحيح أو لا؟ إذا قد ناقض كلمة التوحيد ما معنى ناقض؟ يعني لا يرتمع والذي يدعي أن التوحيد والشرك اجتمعان كما لو ادعى أن الليل والنهار يجتمعان هيهاته أن يجتمعا حينئذ كل الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب، ولا شك أن الطلب يدخل فيه الدعاء وهو أعظم ما يكون من شأن المشركين تعلق به لاستغاثة ونحوها فقد ناقض كلمة الإخلاص وإذا انتقضت كلمة الإخلاص ارتفع وصف الإسلام فلا يكون حينئذ موحدا وهذا فهم لشارحنا لجميع الشروحات التي شرحت كتاب التوحيد أن مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبواب هو هذا المعنى هذا يؤيد أن المصنف لا يعذر بالجهل في مسائل شرك الأكبر أو يخالف إذا كان الشارح رحمه الله تعالى يختصر التيسير وفتح المجيد إلى آخره وهو يسير على منهج الائمه وهو تلميذ لشيخ محمد بن رحمه الله تعالى بل من أكابر تلاميذه حينئذ إذا قرر هذه الفائدة العظيمة هنا أن هذه الأبواب مراد المصنف أن من وقع في الشرك الأكبر ناقض كلمة التوحيد معناه أنه لا يجتمع توحيد معه مع الشرك. إذن المصنف شيخ الإسلام محمد عهاد رحمه الله تعالى هل يعذر بالجهل جواب له هذا تجعل ماذا مما يسأنس به كما مر معنا أن الشراح الذين ساروا على نهج الشيخ رحمه الله تعالى فهموا مراده بخلاف من اتى بعده من المعاصرين لا سيما المعاصرين يعني كبار العلم لا يخالفون في هذه المساله وإنما هؤلاء الذين نشأوا الان على الارجاء والتجاهم هم, هم الذين خالفوا في في هذه المساله اذا نظر هنا يكون بي بهذا النقل النفيس عن المصنف رحمه الله تعالى ان مراد مصنف الشيخ الاسلام الحمد لله رحمه الله تعالى بهذه الابواب هو أن التوحيد والشرك لا يجتمعان والقول بأنهما اجتمعان هذه منابذة للكتاب والسنة هم صادما للقرآن من أوله إلى آخره ولا يقبل فيه تأويل ولا اجتهاد ولا شبهة فيكون ردة عن الإسلام وهذا كذلك لا خلاف فيه البتة قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر الآية سيقة لمدح الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا قال يوفون بالنذر وهذا مدح أولى مدحل. ومن علامات إثبات كون الشيء عبادة مدحه لأن الله تعالى لا يمدحه شيئا إلا وهو محبوب مرضي عنده ولذلك عرف شيخ الإسلام لتيمية رحمه تعالى العبادة بانها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه إذا المحبوب والمرضي الاصل في الرضا صفة للبارد جل وعلا كيف نطلع عليها هي غيب وكذلك ما يحبه البالج جل وعلا صفة له كيف نطلع عليها نقول إذا أمرَ إذا أمر به أو مدح فاعله أو مدح الفعل ذاته حينئذى نقول هذا مرضي عند البالج جل وعلا فقوله جاء في الكتاب الأمر به حينئذى نقول لا يأمر إلا بما أحب ورضي أن يفعل وكذلك إذا مدح الفاعلين الله يحب المحسنين مدحهم لماذا للإحسان إذن الإحسان عبادة أو لا عبادة لو لم تكن عبادة مرضية لكانت مبغوضه ولو كانت مبغوضه حينئذ هل يمدح الفاعلين أو يذمهم لا شك الثاني لكن لما مدح علمنا أنه ماذا أنه عبادة إذن قد تكون العبادة مأخوذة به دليل النص بالأمر بها إجابا أو استحبابا قد يكون من جهة الاستنباط والاستنباط في المسائل الكبرى, أو المسائل الكبرى التي يتعلق بالعبادات هذه كلها مجمع عليها خلاف فيها بين أهل العلم قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر قال مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعة جعله سببا لدخول الجنة ولا شك أن ما جعل سببا لدخول الجنة الطاعة أو المعصية طاعة إذن دل ذلك على أنه محبوب المرضي ولا يكون كذلك إلا مكان عباده قال وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب هذه قاعدة مطردة ولا أعلم فيها خلافا البتة أن مما تثبت به العبادات هو المدح والمدح متعلقه أمران إما الأشخاص أو الشخص وإما الوصف أو الأوصاف يعني إما يمدح وصفاً وإما أن يمدح شخصا وكلاهما يدل على انه مرضي محبوب لديه جل وعلا وهو سبحانه لا يمدح الا على فعل واجب او مستحب لان العباده محصوره في هذين النوعين كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في مواضع عديده لا واجب الا ما لا عباده الا ما اوجبه الله تعالى او استحبه ما هذين الامرين فهو بدعه نعم كل ما لم يكن عباده فتقرب به فهو هو بدعة حينئذ لا يكون إلا واجبا أو مستحبا وهذه قاعدة عامه حتى ما ذكرنا أنه يمدحه أو يمدح فاعله يدخل في الواجب أو المستحب فلا يخرج عن هذه القاعدة إما واجب إما مستحب ما عدا هذين الأمرين فهو بدعة وضلاله إذا تقرب به إلى الله عز وجل أو ترك محرم أو ترك المحرم يكون واجبا إذا فعل الواجب إما بالإيجاد وإما بالترك أو ترك محرم وذلك هو العباده. ذلك هو العبادة فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك في خلاف الجواب لا ليس في خلاف البت فمن فعل العبادة واجبة كانت أو مستحبة وتقرب به إلى غير الله تعالى حينئذ نكون مشركا وقع في الشرك الأكبر يعني تلبس به قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلموا. وما أنفقتم وما أنفقتم ما هذه ما نوعها شرطية فإن الله هذا جواب الشرط إذا ما هذه شرطية أنفقتم هذا جواب الشرط من نفقة من هذه بيانية بينت معنى ما ما هذه مبهمة ولو كانت شرطية أو موصوله او استفامية حينئذ هذه من المبهمات من نفقة هذا بيان لما والنفق بذل المال واذل المال يسمى نفقة لقطع النظر عن كوني في خير أو في الشر والذي ينفق ماله في الخير فقد أنفق والذي ينفق ماله في الشر فقد أنفق إذا النفق عاما أو نذرتم من نذر معطف على أنفقتم فإن الله يعلم هذا جواب الشرط وهذا تعليق الشيء بعلم الله تعالى يدل على أنه محل للجزاء وإذا كان محلا للجزاء دل على أنه عبادة إذن النفق عباده أو لا؟ عبادة يدخل فيها الصدقات والزكوات ونحو ذلك الصدقه بالمعنى العام يشمل الزكاة والنذر كذلك عبادة وما نذرتم أو نذرتم من نذر هذا عبادة والدليل هنا على كون عبادة تعليق الجزاء على العلم فإن الله يعلم يعني لن يضيع اجر من أحسن عملا تعليق شيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء وترتب الجزاء يدل على أنه عبادة يعني يجازى عليها وعرفنا أن العبادة قد تثبت بالتنصيص وقد تثبت به بالاستنباط لأن الاستنباط طريق صحيح مجمع عليه في إثبات الأحكام الشرعية فكما نثبت أن هذا هذا يجوز أو لا يجوز أو حلال أو حرام كذلك نثبت أنه عبادة أو لا لأننا إذا أثبتنا كونه العباده معناه ماذا إما واجب إما مستحب ومعلوم أن الواجب والإيجاب والوجوب هذا قد يكون منصوصا عليه وقد يكون مستنبطا وكذلك الاستحباب والمستحب قد يكون منصوصا عليه وقد يكون ماذا مستنبطا إذن لا إشكال في كون العبادة مستنبطا قال الشارح يخبر تعالى أن ما أنفقناه من نفقة هي عموم أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه جل وعلا ويجازينا عليه فدل ذلك على أنه عبادة إذا يعلمه يترتب عليه ماذا الجزاء ومعنى ترتب الجزاء على العلم معناه أنه ماذا يجازيه بالثواب أو إذا ترك بالعقاب فدل ذلك على أنه عبادته دل ذلك على أنه عبادة فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك. فالنذور من عباد القبور يعني لاصحاب القبور شرك قوله ليشفعوا لهم هذا قيد لبيان الواقع وليس للإحتراز لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالفعل ذاته قصد الشفاعة أو لا ليس معتبرا في الحكم عليه بكونه شركا أو لا واضح؟ يعني لو نذر لي هذا المقبول للولي سواء قصد أن يشفع أو لا الشرك اعم من القصد واضح هذا حينئذ قول المصنفون ليشفعوا هذا ليس بقيد ليس للإحتراز وإنما لبيان الواقع أن أكثر من ينذر لاصحاب القبور إنما أرادوا به ماذا الشفعة القاعده العامة عند المشركين قديما وحديثا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وهذا معنى الشفعة إذا ما نذر إلا من أجل أن يشفع له اعتقد فيه النفع والضر قد يفعله ولا يعتقد فيه قلنا هذا الشرك لماذا؟ لكونه صرف العباده لغير الله تعالى والقاعدة العامة صرف العباده لغير الله تعالى هذا الشرك أكبر قطع النظر عن ماذا؟ عن أنه يترتب عليه أن يعتقد فيه النفع والضر أو لا قال لأنه عبادة لهم فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك لأنه عبادة لهم فإنهم معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرف رحمه الله ياتي بهذه القواعد ويكررها مرارا وتكرارا من أجل أن تستقر لانه يعلم أن ثم من ينازع ثم من يخالف من المشركين الذين يدافعون عن عباد القبور فحينئذ لا بد من التنصيص على مثل هذه المسائل فانه من المعلوم بالضرورة يعني من المسائل التي لا تحتاج الى دليل ولا تحتاج ان يتتبعها الناظر ليثبت هذا شرك اولى وان صرف العباده لغير الله تعالى شرك اولى بل هذا أظهر عند المسلمين الذي ينبغي أن يكونوا مسلمين هذا أظهر من وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة ووجوب الصوم والحج هذا لا يحتاج أن يبحث الطالب العلم هل الصلاة واجبة أو لا ويؤلف مؤلفا ويرد على فليس عنده احد يرد عليه الصلاة حينئذ نقول وكذلك ما يتعلق بالحج والزكاة هذه من الواضحات من المعلوم من الدين بالضرورة لو كان طالب علم عنده شيء من التأمل والتدبر بل من العقل إن كان يناظر هذه المسألة هل وجوب الصلوات أظهر في الشرع من تحريم صرف العباده لغير الله تعالى هل هذا أظهر؟ إذا كان يعتقد أنه أظهر هذا فليراجع نفسه يراجع توحيده يراجع ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق ببيان التوحيد التوحيد إذن المصنفون رحمه تعالى يعيد ويكرر ولا ينبغي لمن يقرأ كتابا أو يسمع حديثا أن يمل من تكرار هذه المسائل بد من تكرار بد من بيانه لابد من إضاحية لأن شيء إذا لم يذكر نسي وإذا نسي حينئذ قد تفهم العبارات الأسئلة إذا كانت في الكتب لأن الأصل في العلم والنقل هو المباشرة ليبين لك مراد المتكلم كذا ومراد الكاتب فإذا قرأ بنفسه كما يقرؤون الآن في كلام من ومن الحمد الوهاب ومن سبق ثم يخرجون بكلام يناقض الإسلام من أصله يقول قال ابن تيمية هل أنت فهمت كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا لم يفهمه الذي يستنبط من كلام ابن تيمية أو يأخذ بعض الأقوال ثم يعذل عباد القبور والمشركين هكذا مطلقا يقول هذا لم يفهم كلام ابن تيمية بل هذا افترى على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذن فإنه معلوم بالضرورة التي لا يمكن دفعها ولا تحتاج إلى دليل لإثباته أن من صرف شيئا شيئا هذا وإن قله من العباده لغير الله فقد اشرك يعني الشرك الاكبر هذا لا يحتاج الى الى دليل كما كما ذكرنا ثم هو من حيث اللغة ومن حيث العقل ومن حيث الشرع كل ذلك كل تلك الادله تدل على أنه مشركون بالله تعالى وفرق الشارع البارجه الله وعلا فرق بين التوحيد وغيره في الاوامر وفرق كذلك بين الشرك وغيره في النواهي لا اشكلاله فلا يدعي مدعي أن الأوامر على درجة واحدة وكذلك النواهي على درجة واحدة نقول هذا وكذلك مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة بأن الأوامر تختلف بعضها آكد من من بعض الأخلاف فيه وكذلك النواهي تختلف فبعضها أشد تحريما من من بعض فإذا جاء استثناء فيما يتعلق بالتوحيد وبالشرك حينئذ لا يقال بأنه يقاس على غيره فإذا كان الجهل معتبرا في بعض مسائل الصلاه لا يلزم من ذلك ان يكون معتبرا فيه في التوحيد لا يلزم والقول بالتلازم هذا مخالف لما نقل عن لما جاء في الكتاب والسنة ولما نقل عن كبار الائمه قال وقال الصن الله الحلبي والنذر لغير الله اشراك مع الله يعني نقل عمن عن, عن من سبق والنذر لغير الله اشراك مع الله كالذبح لغير الله سوى بينهما سوى بينهما نذر لغير الله قال اشراك مع الله يعني شرك اكبر كالذبح لغير الله كمن ذبح لغير الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر قال وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك خمسة لغير الله شرك يعني أراد ماذا أن يذكر خمسة وليس المراد به الحصر ليس المراد به الحصر فإذا كانت هذه الصيغة قد تكون من أو يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع فلا تدل على الحصر فغيره من أهل العلم من باب أولى واحرى فلا يقال الشرك كله محصور بماذا في خمسة انواع قال صنع الله الحال يقول لا عندنا عندنا قواعد وعندنا اصول يجب اعتبارها هذا التحديد هنا بالخمس هذا يعني مجرد اجتهاد قال خمسة غير الله شرك الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين ولا شك ان الاربعه الاولى التي هي الركوع والسجود والنذر والذبح هذه شرك أكبر مطلقا دون تفصيل اما اليمين هذا فيه تفصيل قد يقع على وجه الأكبر وقد يكون ماذا شركا اصغر شركا اصغر فيه أنه باعتبار ماذا باعتبار كونه لفظا ولم يصاحبه اعتقاد فهو شرك اصغر سمى شركا فيه في الالفاظ واما إذا صاحبه اعتقاد التعظيم حينئذ يكون شركا أكبر فيه تفصيل باعتبار المعتقد قال والحاصل أن النذر لغير الله فجور فمن اين تحصل لهم الاجور وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات يعني ماذا في تفصيل ها نحن قلنا ماذا الحلف بغير الله هذا فيه تفصيل يكون أكبر ويكون اصغر وابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقول ماذا ما نذره لغير الله بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات إذا يكون في ماذا؟ يكون فيه تفصيل قد يكون أكبر قد يكون أصر هكذا ياتيك دكتور لا نفهم. صحيح؟ قل أكمل الكلام فإنه لا وفاء عليه ولا كفاره مقصوده بقوله بمنزلة أن يحلف بغير الله لا في كونه شركا أكبر أو اصغر وإنما المراد به ما يتعلق بالوفاء والكفاره صحيح أم لا؟ لأنه لا يمكن أن يعتبر أن النذر لغير الله تعالى يكون شركا أصار ولا يقول به ابن تيم رحمه تعالى ولا يحدث نفسه بذلك كذلك حينئذ كيف نفهم عباق الاكمل لانه قال وما نذره لغير الله بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء فإن كلاهما شرك إذن بإتمام العبارة يتضح كلامه رحمه الله تعالى. بعضهم عنده عنده تفنن في قص بعض كلام أهل العلم ليستدل به على مراده ويترك البقية سواء كان سابقنا أو لاحقا ولذلك إذا مر بك من يستدل بكلام الشيخ الاسلام لتيميه رحمه الله تعالى لا لا تقف معه مباشرة ارجع مباشرة. هكذا نفعل نحن نرجع مباشرة إلى المكان الذي أحال إليه. فالغالب نجدهم مبتورا أو فهمه على غير وجه حقيقة هكذا الغالب نجده مبتورا أو أنه فهمه على غير وجه لماذا لأن شيخ الإسلام رحمه الله يجب أن تفهم طريقة ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قد يبدأ في اول صفحة وثاني صفحة وثالثة سيتكلم في موضوع ثم يستطرد ثلاثين صفحة فإذا وقعته طبعا ولن يقرأ جميع ما يكتبه ابن تيمية فإذا وقعت عينه على ماذا على الاستطرات حينئذ يقع عنده لا لابد ان يميز بين هذا وذاك، ولذلك يحسن بطالب العلم إذا قرأ في كتب التميم عموما أن يكون معه قلم ليعرف أين الاستطراد واين ينتهي، لتميز بين هذا وذاك. يعني تقول المسألة بدأ كذا وانتهى كذا، ثم هنا بدأ الاستطراد ونتعلق مسألة كذا. متى ينتهي ويختم هذا الاستطراد؟ لابد من معرفته، لأنه قد ماذا؟ قد يقع نقاش وقد يقع ماذا الجدال حينئذ البحث فيما يتعلق بالرد ليس كالبحث فيما يتعلق به بالتقرير والتأصيل هكذا عند العلم إذا قرر مسألة وأصلها له حديث خاص وإذا رد على أهل البدع حينئذ قد يأتي بما لا يعتقده ولذلك المناظرة لا يؤخذ منها أحكام شرعية ولا يؤخذ أحكام تنسب إلى الشخص ذاته يعني في المناظرات لماذا؟ لأنه قد قد قد يسلم بشيء لا يقول به نعم لو قلنا بكذا بعض الناس يفهم ماذا لو قلنا بكذا يعني يقول به هذا موجود حتى عند بعض كبار العلماء. حينئذ نقول هذا ماذا هذا يعتبر خطأ في النقل عن المصنفين إذن تنتبه لي إذا نقل عن شيخ السلام لتامية فارجع إلى الموضع ذاته واقرا ما قبله بعشر وعشرين صفحة وما بعده بعشر وعشرين صفحة وعانك الله عز وجل من أجل أن تعرف هل هذا في محله أو لا قال هنا وما نذره لغير الله بمنزلة ان يحلف بغير الله من المخلوقات لا وفاء عليه وهذا مقطوع به ولا كفارة بل من نذر لغير الله تعالى هذا قد أشرك عليه التوبة ان يعود الى الاسلام وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء فإن كلاهما شرك يعني كلا النوعين والشرك ليس له حرمة فإن كلاهما هكذا صحيح هذا أم لا صحيح أو لا صحيح فإن كلاهما كلا إذا أضيفت إلى الضمير على اللغة المشهورة تلحق بالمثنى يعني ترفع بالآلف وتنصب وتجر بالياء بلياء وهذا محل وفاق عند البصريين أو جمهور العرب وهناك لغة إلزام الألف مطلقا إلزام الألف مطلقا شيخ الإسلام رحمه الله دائما يعتمد هذه اللغة لعله نشأ عليها فإنك لاهما على اللغة المشهورة ما هو ما الصوابه فإنك ليهما بلياً لأن وظيفته لا إلى الضمير لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا يخطأ لا, يخطأ لا يخطأ رأيت بعض المحققين يقول هكذا في جميع النسخ تسع نسخ تسعة نسخ برسالة دكتورة يقول جميعها بالألف وهذا خطأ قال ابن اجروم كذا سبحانك ربي فإنك لهم شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقال في حالفي واللات والعز فليقل لا إله إلا الله متفق عليه قال المصنف رحمه تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح على البخاري المصنف قد يطلق الصحيح ويراد به احدهما وقد يراد به صحيحان اي في صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة عن ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق ابي بكر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بحديثه تزوجها وهي ابنه 7 ودخل بها وهي بنت 9 وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة بفيها خلاف أيوم أفضل فلا تفضل إحداهما على الأخرى قيل خديجة مطلقا وقيل عائشة مطلقا وقيل التفصيل وهذا المرجع عند كثير من أهل العلم فباعتبار اول الإسلام خديجة تفضل عائشة وباعتبار آخر الإسلام بمعنى حفظ الدين والشريعة ونحو ذلك والعلم حول النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة أفضل من يعني يفصلوا ببعض باعتبار اول الإسلام وأول التنزيل وأول التشريع وبين خاتمته قال إلا خديجة ففيها خلاف فلا تفضل إحداهم على الأخرى مطلقا يعني فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لم يكن ثم أحاديث ولم ولم يكن ثم أحكام كثيرة في أول الإسلام لعلمها باحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال من الحرام وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون إليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيما اشكل عليهم من أحواله وحديثه توفي سنة سبع وخمسين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا فلا يعصي جملتان شرطيتان وكل منهما تدل على على العموم ما النذر هذه جمله شرطيه تفيد العموم أو لا تفيد العموم لانها من صيغ العموم ولذلك قيل تشمل الصبي الصغير لو نذر لزمه أن يطيع الله تعالى فينعقد النذر منه وقيل لا لماذا لا تشمله لماذا لعدم الاهليه كان بعض كان بعض العلم خاصه الحديث بالمكلفين أنه قال ماذا؟ فليطيعهم. إذا هذا ماذا؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والوجوب لا يتعلق بمن كان دون التكليف. هكذا قال بعض أهل العلم. قد قال بأنه من خطاب الوضعين. قد قال بأنه من خطاب الوضعين. من نذر أن يطيع الله فليطعهم أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. هذا المراد بقوله فليطعهم والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر. قال أن يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله فصار عبادة وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كان يقول إن شفى الله مريض فعلي أن أتصدق بكذا وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله حيا كان أو ميتا يعني لزمه ماذا الوفاء لكن المصنفون قيده بماذا بقوله من نذر طاعة لشرط يرجوه وهو الذي يسمى ماذا ليس بالنذر الابتدائي وانما الذي علقه والحديث عام يشمل النوعين ولذلك أكثر اهل العلم على أن الحكم عام وبعض يرى انه المراد به ماذا ما علق به بشرط والصواب انه لو كان ابتداء لزيمه لعموم النص من نذر سواء كان ابتداء ابتداء بمعنى انه لا يعلق بشرط هكذا دون أن, يحدث دون أن يحدث شيء فيقول, لا فيقول لله علي أن أصوم غدا لزمه أو لا لزمه ولو قال إن الله مريض علي أن أصوم كذا لزمه أو لا الثاني محل إجماع والأول الذي هو ابتداء محل خلاف فمن استثنى أو خص من الحديث الابتدائي حينئذ الحديث حجة عليه لماذا؟ لكونه عاما ولم يأتي هو بمخصص واضح بين يدل على على التخصيص إذا يبقى على على أصله، وقوله قد أجمع العلماء يفهم منه أن ما عده فيه في خلاف، وهو أن من نذر طاعة لشرط يرجوه إذا لو كان ابتداء هذا في خلاف وهو ما يسمى به بالنذر المطلق وكذلك ملحق بما ذكر المصنف على قول الأكثرين أو الذي ليس له سبب لله علي ان اصوم كذا وكذا لعموم الحديث لعموم الحديث وقيل لا يلزم او مذهب لبعض الفقهاء والحديث حجه عليه لانه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء والنذر ابتداء غير مذموم ولا منهي عنه وانما المنهي عنه هو الذي يعلق به بشرطه لانه ماذا جعل الطاعه مقرونه إن فعلت فعلت يعني كأنه هكذا يخاطب رب بل هو حقيقة النذر إن فعلت يا رب كذا فعلت إن فعلت لن أفعل بخيل هذا كذلك إذن النذر يدخل في النص الابتدائي وكذلك الذي علق به بشرط قال المصنفون على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله ان لم يحصل قال إن شفى مريضي فمات المريض ما شفى يلزم النذر لا يلزمه استمر في مرضه يلزمه لا يلزمه متى يلزم إذا شفى يعني إذا قام من من مرضه قال وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصول حيا كان أو ميتا حيا كان أو ميت يعني قال إن شفى الله مريضي فشفى فمات هو مات الناذر ها يلزمه كيف يلزمه هو مات إذن لن يستطيع أن يصوم إذن يتحمله من وليه من مات عليه صوم صام عنه وليه ولذلك قال حيا كان أو ميتا فإن كان حيا نزمه الوفاء به وهو واضح وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه فيه في ذمته إلا أبا حنيفة فقال لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم صوم هذا جنسه واجب بأصل الشرع وأما الاعتكاف هذا ليس واجبا جنسه ليس واجبا فلو قال إن شف الله مريضي فعلي أن أصوم كذا وكذا حينئذ وجب على وليه أن يصوم وإذا قال لله علي أو قال إن شف الله مريضي لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام عشرة أيام ها فمات يلزمه عند بحنيف لا يلزمه لماذا لأن الاعتكاف جنسه ليس بواجب ليس بواجب وهذا التفريق يحتاج الى ماذا يحتاج الى دليل لان الحديث عام ودائما إذا كانت الالفاظ عامه في النصوص فاستمسك بها وكل من استثنى شيئا طالبه قل له اين المخصص لابد ان ياتي بماذا بحديث لابد ان ياتي بايه لابد ان ياتي باجماع وإذا أتى برأيه وعقله قلنا هذا تجعله لك أنت أما كتشريع هذا لا يقبل منه البتة إذن الاجتهادات في مقابلة النصوص العامة غير مقبول للبتة هكذا أبود ماذا أن تتعامل مع النصوص الشرعية على الوجه الشرعي قال إلا بحنيفة فقال لا يلزمه إلا بما جنسه واجب باصل الشرع كالصومي وأما الاعتكاف فلي يجب عليه الوفاء به يعني على الولي والحديث حجة عليه لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما ليس له أصل في الوجوب والأمر بالوفاء به دال على أنه عبادة يعني في الحديث فليطعه هذا أمر بالوفاء ودل ذلك على ماذا؟ على أن النذر يكون ماذا؟ يكون عبادة وقد علمنا من الايتين والحديث أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر ومنه الذين ينذرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور ايا كان نوع النذر دام انه نذره لقبر ونحوه حينئذ قد وقع في الشركة الأكبر هنا لم يقل ماذا ليشفعوا له بل أطلق القول قلنا هذا هو الصواب والمراد نذر الطاعة لا نذر المجازات الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل المجازاء يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بليه اندفاع بليه ان حصل له كذا من امور الدنيا حينئذ علقه بجلب نفع أو دفع ضر شفي او نحو ذلك هذا بعضهم يرى أنه ماذا أنه ليس هو الذي يدخل في هذه الاحاديث التي تدل على انه عباده وصرف لغير الله تعالى اعتبروا ماذا يعتبر شركا لماذا العله انه اذا كان الأمر كذلك وحينئذ لم يكن فعله خالصا لله تعالى فانتفع عنه ماذا نية التقرر وصرف الغير الله تعالى لا يعتبر شركا والصواب أنه عام الحديث هذه كلها تدل على والآيات السابقة تدل على أن النذر من حيث هو نذر يعتبر عباده صرف الغير الله تعالى يعتبر ماذا شركا أكبر وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا ياتي بخير وإنما يستخرج من البخيل متفق عليه قيل النهي على ظاهره وقيل متاول على ظاهره وقيل متأول. يحتمل ان يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربه مستثقلا لها للزومها وكل ملزوم فانه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار هذا محتمل وهو وارد كذلك أنه سماه بخيلا لماذا لانه ياتي بالعباده على ثقل على على ثقل لا يكون ماذا على نشاطه. وهذا محتمل وله وجه ويحتمل أن يكون, سبب... أن يكون سببه أن الناذر لما لم يبذل القرب إلا بشرط أن يفعل له ما يريد سارك المعاوضة التي تقدح في نية المتقرم والاحتمال الأول يعم أنواع النذر والثاني يخص نوع المجازاه والصوب أنه يعم النوعين والله تعالى على قال ومن نذر ان يعصي الله؟ فلا يعصه هذا كذلك صيغة عموما هذه شرطية نذر فعل الشرط فلا يعصه لا نهية والعصر فيها للتحريم وقول أن يعصي الله نهي بحسب المعصية فإن كانت المعصية حراما حينئذ ماذا؟ يكون الوفاء كذلك يكون حراما وإذا أطلق المعصية على المكروه حينئذ يكون ماذا؟ يكون الوفاء مكروها إذا سمي المكروه معصيته هذا فيه نظر إذا سمي المكروه معصية وحين يكون ماذا؟ يكون الوفاء كذلك يكون مكروها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه أي لا يفعل المعصية التي نذرها ودل قوله فلا يعصه على أن نذر المعصية ينعقد فلا يعصي دل على أنه ينعقد وإلا لقال فلا نذر له فهو ينعقد لكن لا, لا وفاء به قال الشارح أي لا يوفي به لأنه نذر معصية زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه وقال ابن قطان عندي شك في هذه الزيادة في رفع هذه الزيادة وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية لا يجوز الوفاء بنذر المعصية وعرفنا الفرق بين النذر المعصية والنذر الذي هو ماذا لغير الله تعالى نذر المعصية أن ينذر لله لكن على معصيه إن شاء الله مريضي أن كذا وكذا وعدد وسمى معاصي. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلفوا هل ينعقد موجب الكفارة أو لا وتقدم في قولان وهما روايتان على الإمام أحمد رحمه الله ولمسلم عن عقبة مرفوعا كفارة النذر إلا مسمى كفارة يمين وعمم هنا كفارة النذر مطلقا وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح لأنه قال ما ذا من نذر أن يطيع الله فليطيعه والمباح في الجملة ليس بمحرم حينئذ ندخل فيه في الطاعه وهذا فيه في كلام قال قد يسدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره ويؤيده حديث المرأة التي قالت نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك رواه أحمد وغيره وحكم النذر المباح حكم الحلف على فعله فيخير بين فعله وكفاره اليمين كفاره اليمين لكن هل يسمى طاعف يكون داخلا في الحديث هذا فيه فيه نظر وأما نذر اللجاج والغضب اللجاج بمعنى الغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب والنذر هنا كالحلف الحلف غير الحلف بالله تعالى لكن من جهه الغضب غضب فحلف والله لا تفعلن كذا هذا يكثر لا يعلق الطلاق على على مثل هذه المسائل يقع أو لا يقع شأنه شأن الحلف وشأنه شأن ماذا النذر فإذا كان النذر في اللجاج والغضب يعني لا يدري وتكلم بكلام في حال غضب وكان قصده ماذا المنع أن يمنعه أو أن يحمل عليه أن يدفعه او يمنع ثاني يدفع أو التصديق للخبر أو التكذيب فهو يمين عند الإمام أحمد يعني النذر هنا بمنزلة اليمين فيخير بين فعله وكفاره يمين كفاره اليمين بين ان يفعل وبين ان يكفر بين ان يفعل وبين ان يكفر وهذا كذلك فيما يتعلق به بالطلاق يعني قد يعلق الطلاق على ماذا على امر لا يقصد به ايقاع الطلاق فان خرجت فانت طالق ما قصد الطلاق وانما قصد ماذا التهديد والتخويف وهذا يريد ان تخرج من البيت فيخوفها بماذا بالطلاق حينئذ لا يقع الطلاق لو خرجت لا لا يقع لماذا لانه بمنزلة اليمين منزله فيكف الكفاره يمين الا اذا قصد اذا قصد يقع الطلاق فيقع ولكن إذا ادعى بانه لم يقصد حينئذ يقول هذا في كفاره يمين كان الجمهور اهل العلم على ايقاع على على ايقاع قال وقال الشيخ موجب الحالف بنذر اللجاج والغضب عند الحنفي هو التخيير وبين التكفير وبين فعل المنذور خير بين الأمرين إما أن يفعل ما نذره وإما أن يكفر بدلا وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين وهو قول فقهاء الحديث وأوجب مالك الوفاء به وإن نذر مكروها كالطلاق السحب أن يكفر ولا يفعله إذا نذر مكروها كالطلاق السحب أن يكفر ولا يفعله لكن بشرط ماذا أنه ما قصد الطلاق وإنما علقه على مجرد اللفظ لما ذكر سابقا إما من جهة قصد المنع او الحث إذا ما ذهبت انت طالق مثلا أو يحلف على ذلك حين نقول هذا اراد به الحث اراد به الحث او التصديق او التكذيب حين يكون كله من باب واحد فيكون المقصود به غير الطلاق يعني لم يقصد به المعنى حين نكفر كفاره يمين إذا ذكر هنا ماذا نذر اللجاج والغضب والمباح وماذا ونذر المكروه وسبق نذر الطاعة وكذلك نذر المعصية وهذه كلها تقابل النذر لغير الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعالة بغير الله يعني هذا الباب الثالث عشر من أبواب كتاب التوحيد وأراد أن يبين كذلك فرض من أفراد الشرك الأكبر يعني كسابقه كسابقه باب من الشرك هذه من ها للتعبير اي بعض الشرك والشرك المراد به هنا الشرك الاكبر لان الاستعاده بالله تعالى عباده واذا ثبت كونه عباده حنيد صرفه لغير الله تعالى استعاده بغيره لانه علا او باسماءه وصفاته يكون من الشرك الاكبر باب من الشرك الاستعاده بغير الله بغير الله يعني بغير الله بغير ذاته او اسم الله او اسم من اسماءه او صفه من صفاته كل ذلك داخل يعني إما أن يستعيد بالله والمراد به بالمسمى باي اسم من أسمائه أو داخلون فيه أو السعادة بماذا باسم من بصفة من صفاته جائز أو لا هذا جائز إذن المراد بالغيرية هنا هنا المغايرة المراد بها ما سوى البار جل وعلا ذاتا وأسماء وصفات باب من الشرك السعادة بغير الله وكذلك هذا ليس على اطلاقه لانه قد يفهم منه ان كل السعادة بغير الله تعالى تكون شركا اكبر ويستثنى منها الحي الحاضر القادر هذا مستثنى فهو, فهو جائز يعني فيما يقدر عليه وليس على اطلاقه لانه اذا استعاذه بحي حاضر قادر جائزه كالاستعانه لا فرق بين الاستعانه والاستعاذه قال هنا الاستعاذه قال ابن كثير الاستعاذه هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر الالتصاق الاستعادة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر قال المصنف الاستعادة الالتجاء والاعتصام والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخافه الهرب من شيء تخافه الى من يعصمك منه فالعياذ لدفع الشر العياذ بكسل العين لدفع الشر وأما اللياذ فطلب الخير مما يؤمل فالعياذ مما يخاف واللياذ مما, مما يؤمل يعني يرجى قال الشاعر يا من ألوذ به فيما اؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إليه إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به وألقى نفسه بين يديه ولجأ إليه والتزم بجنابه مما يخافه وهذا تمثيل كذا قال ابن قيم رحمه تعالى وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فاستعذ هذا أمر والأمر يقتضي الوذم اذا عبادة عباده هكذا تستدل به هذا النص ويكفي نص واحد بالدلال على انها عباده قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الفلق قل اذا هذا مأمور به قل اعوذ برب الناس إذا هذا مأمور مأمور به إذا امر الله تعالى عباده بالسعاده به جل وعلا وتواترت بها السنه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وهي عباده من اجل العبادات فصرفها لغير الله شرك اكبر هذا التنظير هذا التأصيل من المصنف رحمه الله تعالى كصاحب الأصل أنه يبدأ بتقرير كون هذه عبادة ثم تأتي القاعدة صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر ذكرنا هذا من المعلوم من الدين بالضرورة خلاف فيه بين العلم البت. فصرفه لغير الله شرك أكبر وإن السعادة بالمخلوق هذا جاء الاستثناء السعادة يعني لتجأ إلى من يعصمه من شر أو نحو ذلك بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه هذه ثلاثه الشروط اولا ان يكون حيا خرج به الميت الميت مطلقا الاستعاذه به شرك اكبر دون تفصيل يقدر او لا يقدر مطلق النصوص داله دل على العموم لا تفصيل فيه البته قال الحاضر ها احترازا عن عن الغائب فاذا كان غائبا واستعاذه به مطلقا اعتبره شركا أكبر ولو كان فيما يقدر إليه عليه ولو كان فيما يقدر عليه كان في بلد قال يا فلان اعطيني كاسماء هل يجوز أو لا يجوز لا يجوز لماذا لكون السعادة بغائب والسعادة بالغائب شرك أكبر مطلقا دون تفصيل بقي ماذا حي حاضر ثم هل الحي الحاضر يقدر على كل شيء الجواب لا حينئذ ناتي التفصيل فالتفصيل انتبه تفصيل عند اهل العلم فيما يقدر وما لا يقدر في الحي الحاضر في باب الاستعانه والاستغاثه وما عدا ذلك في الميت والغائب لا تفصيل لان هذا مما التبس كثيرا ما ياتي في كتب العلماء لا سيما امه الدعوه انه اذا طلب من ميت ما لا يقدر عليه الله هذا القيد ليس للاحتراز لماذا لأنك لو جعلته للاحتراز معناه ماذا أنك لو سألت الميت ودعوته في قبره مما يقدر عليه لو كان حيا هذا قد قال بعضهم أنها بدعه وان شرك اصغر هذا باطل لأن النصوص عامة بمعنى أن كل من سأل ميتا بأي وجه كان السؤال كان شركا أكبر حينيذ لا تفصيل فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه إلا في هذا النوع الحي الحاضر يأتي التفصيل هل يقدر أو لا يقدر إن كان يقدر قل الله ما أعطاه قل هذا يقدر عليه إذن لو قال أنزل المطر من السماء يقدر أو لا يقدر لا يقدر ولو كان حيا حاضرا ولو كان حيا حاضرا إذن التفصيل من حيث القدره وعدمها في هذين المسألتين فقط أن يكون حيا وأن يكون حاضرا أما الغائب فمطلقا وأما الميت فمطلقا دون تفصيل فإن وجدت أو مر بك كلامها العلمي في التقييد باعتبار الميت فهذا المراد به أنه الغالب لأن عباد القبور إنما يأتون فيه مثل هذه المسائل أما ما يقدر عليه هذا يفعله هو أو غيره بل قد ينزهون الأموات أن يطلب منهم ماذا ما يقدرون عليه إذن قوله وإن السعادة بالمخلوق هذا أراد به سدراك على الترجمة بأن فيها تفصيلا وليس على إطلاقه فيكون مستثنى من الترجمة قال وإن السعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز وسياتي جواز اعوذ بالله ثم بك يعني هل هذا اللفظ يجوز أو لا يجوز هذا فيه قولان فيه قولان والاولى في مثل هذه الالفاظ أن تمنع ان, أن تمنع مثل توكلت على الله وعليك والاصل فيها ماذا انها تمنع لأن هذا الالفاظ لا تجوز شرعا تصرا مطلقا الا لله تعالى وانما جاءت في حي في, في المخلوق الحي الحاضر القادر هذا بقيود واطلاقه حينئذ قد يوه شيئا قال وان قال اعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا اصا لماذا لماذا لانه اتى بالواو اذا قال ثم عند المصنف هنا هذه مساله خلافيه لا باس بها خلاف يسير ان قال اعوذ بالله ثم بك فيما يقدر عليه جاز او لا جاز عند المصنف والاولى المنع ثانيا لو قال اعوذ بالله وبك ان هذا لا يجوز شرعا لماذا لان الواو هذه تفيد التسويه بين المعطوف والمعطوف عليه حينئذ يكون من قبيل الشرك الأصغر ولذلك قال ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر والشرك حينئذ يكون فيه في الألفاظ لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها عكس ثم ثم تدل على ماذا تدل على الترتيب تعقيم أن ما بعدها أدنى درجة مما قبلها جاء زيد ثم عمر إذن منزلة عمر ليست مساويه لي لزيد جاء زيد ثم عمرو إذا بينهما فرق في في المرتبه فان فانها إنما تفيد التعقيم وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال اعوذ بالله ثم ثم بك يعني فيما يقدر عليه جاء الكلام في الالفاظ إذا كان الحي الحاضر قد استعان به فيما يقدر عليه حينئذ نقول اعوذ بالله ثم بك ولو قال اعوذ بالله وبك كان مشركا شركا اصغر المرحله الثانيه الذي يعتبر شركا اكبر حي حاضر فيما لا يقدر عليه طيب قال اعوذ بالله ثم بك يجوز ها فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز إذن العبرة بماذا بما يقدر وما لا يقدر ثم الالفاظ هذه من قبيل الجائز والشرك الاصغر اما إذا استعان به فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل سواء كانت العبارة صحيحة باعتباري غير هذا الموضع أو لا يعتبر من الشرك الأكبر اذا مراد المصلي في الرحمن تعالى فيما يتعلق بها الاستعادة بالمخلوق الحي الحاضر فإن كان فيما يقدر عليه هنا العباره العبارة الصحيحة عنده أن يقول أن يقول ماذا أعوذ بالله ثم بك ولا يجوز أن يقول أعوذ بالله وبك هذا فيما يقدر عليه فإذا قال أعوذ بالله وبك حينئذ وقع في الشرك الأصار أما ما يتعلق بالسعان بي الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل حينئذ نكون مشركا شركا أكبر بأي عبارة تكلم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه بالفتح عاطف على ما سبق أنه السمع نفر من الجن قل اوحي الي أنه هذا نائب نائب فاعل أنه السمع على قراءة الفتح أنه كان رجال معطوف على على ما سبق. أي وكون رجال وكون رجال ورجال هذا اسم كان ويعوذون خبر كان أي عائذين. ومن الإنس هذا صفة لي. للرجال رجال من الإنس يعوذون بماذا برجال من الجن اذن الجن فيهم رجال أو لا فيهم رجال قطعا واذا قلنا بدلاله التلازم يقابل الرجال ماذا الاناث فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا اي ذعرا وخوفا في القلب والرهق في البدن وهو الضعف الناشئ عن الخوف قولوا فزادوهم هنا عندنا ضميران الاول الواو والثاني الها زادوا هم إذن الواو هنا ترجع وتصدق على ماذا في احتمالان الأول فزادوهم أي زاد الجن الانس رهقا وهذا هو الصواب والثاني يحتمل أن الواو تعود إلى إلى الإنس فزاد الإنس الجن هذا احتمال ذكره بعض المفسرين لكن الأول هو هو المعتمد وهو الاصح لانه ظاهر القران ظاهر القائل فزاد من الذي زاد الاخر الجن زاد زاد ماذا الانس زادوا الانس لما السعاذ بهم طمعوا أكثر واكثر فزادهم ماذا زادهم اذا الواو هنا ترجع الى ضمير الجن والهاء ضمير الإنس وهو وهو اصح وقيل ماذا زاد الإنس الجن رهقا أي استكبارا وعتوا أو إثما طغيانا وشرا يعني بالجعل الواو للإنس والها للجن والصواب هو هو العكس قال هنا أخبر عمن يعني الله عز وجل عمن السعاده بخلقه أي مخلوقاته أن السعاذته زادته رهقا وهو الطغيان فكل من السعاده بغير الله تعالى حيني لماذا زاده رهقا أي ضعفا وذعرا إلى آخرين وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو كان موحشا وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن يريد الجن يعني كبيرهم فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منه زادوهم رهقا زاد الجن الإنس رهقا يعني خوفا وذعرا أي خوفا وارهابا وذعرا والإرهاب المصلب زادوهم خوفا وإرهابا وذعرال والإرهاب قديم يعني فدمهم الله بهذه الآية لكن لا يراد بالإرهاب انتبه قد يطلق الإرهاب هو الذي يراد عاصلا في الغرب الإرهاب يراد, الإرهاب يراد به الإسلام يراد به الإسلام الظهر إذا إذا أطلق قال أخبر أنهم يزيدونهم رهق النقيذ قصدهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول احدهم اذا نزل منزلا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني بين لهم ماذا هذا ما يسميه بعض الناس البديل يعني حرم عليهم به بكبير الجن واتى به هو ليس بلازم ليس بلازم بي لكن قد ياتي به في الشرع ان يغلق الباب أو يغلق الباب بالتحريم سواء كان شركا أو ما دونه وياتي باب اخر كما حرم النكاح المحرم وأباح ماذا المباح هذا لا اشكال فيه لكن ليس بلازم مضطرد كلما قيل هذا حرام قيل ما البديل ولا ليس بلازم أن تواجب عليك أن تمتثل أمر الله عز وجل سواء جعل الله تعالى له بديلا أو لا فكل محرم البديل عنه أن تشتغل بالقرآن وأن تشتغل بطلب العلم والصلاة والذكر نحو ذلك هذا البديل هذا الأصل ومعده الذي يكون بديلا من المحرمات قال ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمني الجن لما أسلموا وامنوا كانوا كفارا أنهم ذكروا أشياء من الشرك يعني كانوا ماذا كانوا مشركين كانوا يعتقدونها في الجاهلية من جملتها الاستعادة بغير الله فدل ذلك على أن الاستعادة بغير الله تعتبر ماذا تعتبر من الشرك الاكبر لأن الجن تبرأ هنا تبرأ من من ذلك قال المصنف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه في هذا الحديث أو الباب أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك يعني قد دقع الشرك فيستعيذ بغير الله تعالى أو تأتي إمرأة تطلب الرزق من ولي مقبور ميت ضعيف فيحصل لها ماذا ابتلاء من الله عز وجل حكمة يحصل لها ماذا إجابة ما ما أرادت حينئذ هل حصول النفع المرتب من جلبه أو دفع شر يدل على انه حق الجواب لا اذن قد ينتفع بما هو شرك لكن هذا ابتلاء من الله تعالى فاذا حصل عند القبور ما اراده اصحاء او عباد القبور لا يدل على انه ليس, ليس بشرك بل هو شرك وابتلاهم الله تعالى باجابه ما, ما اراده فالذي اجاب هو الله عز وجل والذي اعطاه هو الله عز وجل وليس هذا المقبور اذن فيه ان كون الشيء يحصل به منفع دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من من الشرك لأن هذا الذي جاء إلى الوادي والسعاده بيه كبير الجن حصل له النفع أو لا حصل له نفع لكن هل يدل على أنه ليس بشرك لا إذا لا تلازم بين بين الأمرين قال رحمه الله تعالى وعن خوله بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمية يقال له يقال لها ام شريك ويقال انها هي الواهبه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبله تحت عثمان بن مضعون قال عمر بن عبد العزيز نعمه المراه الصالحه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق الحديث من نزل منزلا نزل عن حلة منزلا من هذه شرطيه منزلا نكره في سياق الشرط تعم إذن كل منزل ينزله الإنسان يسن له أن يذكر هذا الأثر أو هذا الحديث أو هذا الدعاء نكره في سياق الشرط فيعم المنزل الدائم والطارئ منزل الدائم والطارئ لو نزلت في لمجرد دقائق حينئذ يشرع لك أن تذكر هذا الدعاء من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله هذا جمع قله يأتي بيانه التاماتي تمام الكلام بأمري الصدق في الاخبار والعدل فيه في الاحكام تمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الاخبار وعدلا في في الاحكام من شر ما خلق أي من شر الذي خلق ما هنا موصوله لا غير يعني على الصحيح لا غير لانها لو كانت مصدريه لاولت بمصدر من شر خلقك فاحتمل حينئذ ان يراد به ماذا؟ الصفة وهذا ممتنع لأن صفة البال التي هي الخلق ليس فيها شر فعل البارد اللو على الخلق هذا ليس فيه شر البت وإنما الشر في ماذا؟ في بعض المخلوقات فالشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يضاف الشر إلى بعض المخلوقات فجعلها مصدرية حينئذ يؤولها بمصدر فيكون التقدير من شر خلقك احتمل أن يراد به الفعل أو المفعول لكن على جعلها موصولة تعين أن يراد بها المفعول وهو المخلوق قال الشارح هنا أي التجئ واعتصم بكلمات الله الكاملات كلمات الله ذا جمع قلة لأنه جمع مؤنث سالم وهو عند سيبويه كغيره من جموع القلة وجموع القلة من الثلاث إلى العشرة وقد يطلق جمع القلة ويراد به الكثرة وهنا المراد به الكثرة إذا كلمات وإن كان جمع أن السالم أو جمع بالف وتاء إلا المراد به الكثير قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا قال الشارح أي يعتصم بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر كلام البشر فيه نقص وفي عيب لكن كلام البارد على كامل بغاية الكمال من كل وجه لا يعتريه نقص بحال من الأحوال أو الشافيه الكافي يعني قيل معناهم الشافية الكافي أو الكلمات هنا القرآن يعني احتمل هذا وذاك وقوله بكلمات الله ذا يشمل الكونية والشرعية وكلاهما ماذا؟ كلاهما نوع من أنواع الكلام وليس المرض هنا قد يخلط البعض الآيات الشرعية والآيات الكونية الآيات هذه الشرعية المطلوة، والآيات الكونية هي السماوات والأرض والجبال حينئذ هذه مخلوقات فكيف يستعيذ قل لا لا يجوز الاستعاذه بآيات الله تعالى إلا الشرعية فقط ما الكونيه لا يجوز هذا شرك أكبر لكن كلمات الله تعالى هذا نوع لأن هذا من صفة كلامه جل وعلا سواء كانت كونية أو كانت شرعية إذن لا إشكال فيه ولا يعترض معترضا من شر ما خلق اي من شر كل مخلوق قام به الشر لان مخلوقات البارد جل وعلا قد تكون متمحضه في الشر يعني شر محض كإبليس مثلا والنار هذا محض لكن باعتبار ماذا باعتبار ذاتهما لا باعتبار ما يترتب عليهما كذلك فابليس في ذاته شر محض لكن باعتبار ما يترتب عليه من إقاعه الناس في معصية ثم يتوبون ثم يرجعون ما يحصل من الشقاق والنزاع بين الحق والباطل هذه ثمار لا تحصل إلا بوجود إبليس فلو فلو انتفى إبليس حينئذ كيف يعصى الله تعالى كيف يتوب كيف يكفر الكافر حينئذ يكون الجهاد بسبيل الله هذا لا يكون إلا بوجود إبليس إذا باعتبار ما يترتب عليه من فوائد فهو خير لكن باعتبار ذاته فهو شر محظون وأما باعتبار حكمة الخلق لها فهي خير نوع الثاني خير محض كالرسل مثلا والجنة والملائكة هذه خير محض لا شر فيها البته لا بذاتها ولا بما يترتب عليها ثالثا فيه شر وخير كالإنس والجن والحيوان والاستعاذ من شر ما فيه شر إذن قول المصنفون من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام به الشر أراد الاحتراز عن عم ماذا؟ عما لا يقوم به الشر الرسل والملائكة والجنة قال لا من شر كل ما خلق الله فإن الجنة والملائكة والانبياء لا شر فيه باعتبار التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه قال وما موصولة يعني في الحديث من شر ما موصولة بمعنى الذي وليس إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل مراد التقييد الوصف يعني ما يسمى عند اهل الاصول لأن هي لفظ عام فهل المراد به العموم الإطلاق الذي يشمل كل شيء أو أراد به بعض أفراد العموم الثاني وهذا يسمى عندهم ماذا عام أريد به الخصوص يعني ليس عاما مطلقا إنما هو عام أريد به الخصوص والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا ويقال على شيئين شر يقال على شيء يعني يطلق على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه على السبب الذي يفضي إلى العالم يسمى شرا وعلى العالم ذاته يسمى ماذا؟ يسمى شرا يعني في استعمال لسان العرب. وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيدوا بأسمائه وصفاته بدلاً عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعادة بالجن وأراد المصنف هنا رحمه أن يبين أن الاستعادة بالله هذه هي الأصر وهل الاستعادة بالأسماء والصفات مخالف؟ لا ليس مخالفاً لأن نقول الله جل وعلا بأسمائه وصفاته خالق وما سواه فهو مخلوق حينئذ أسماؤه تابعة والأسماء تابعة للمسمى قال والأمر على جهة الإرشاد يعني في قول ماذا فليقول هكذا من نزل منزلا فقال أعوذ إذا الأمر هنا لي للإرشاد إلى ما يدفع به الأذى وهذا الحديث استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه أمر ماذا أو بين أن مما يستعاذ به أعوذ بكلمات الله والاستعاذ هذه عبادة ولا تكون إلا بالله تعالى. إذن الاستعادة بكلمات الله تعالى استعادة بالله، فدل ذلك على أن القرآن ليس مخلوقا، وأن كلام البالغ اللو عال ليس مخلوق. قال هنا على أن كلام الله تعالى غير مخلوق، لان الاستعادة بالمخلوق شرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذب ولا أن العزة هذه صفة للبارد جل وعلا والقدرة صفة قد استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وهنا استعاذة بماذا؟ بصفة الكلام قال لي أن الاستعاذة بالمخلوق شرك ونه عن التعازيم وهذه مرت معنا والتعاويذ التي لا يعرف معناها لا يدر معناها خشية أن يكون فيها شرك مرة معنى ذلك ومن ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده وان لم يسمي ذلك عباده بمعنى أن العبرة بماذا؟ بالحقائق استعاذة الالتجاء إلى غير الله تعالى سواء سمها استعاذة سماها استغاثة سماها صلاة سماها ذبع إلى اخره فالحقائق هي المعتبرة وأما الاسماء هذه قد يبدلها أهل الشرك ويسمون ذلك بغير أسمائه قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وقولوا لم يضره شيء شيء نكرة في سياق النفي وتعم حينئذ يكون عاما من شد كل ذي شر من الجن والانس وغيره والظاهر والخفي قال قال القرطبي هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربه والاصل هو ثبات الدليل متى ما تم صح الدليل حينئذ ماذا هو المعتبر لكن إذا عمل به ووجد اثره حين يزيد في الطمانينه والعصر هو صحة الدليل قال فاني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب ليلة فتفكرت في نفسي فإذا بي نسيته يعني نسيت أن اتعوذ بتلك الكلمات قال المصنف فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وشاهد من الحديث قوله أعوذ بكلمات الله والمؤلف خرج بما بقوله الاستعاذة بغير الله حينئذ هل الكلمات هي بكلام جل وعلا داخله بغير بغير الله او داخله فيه لوظ جل وعلا لا شك ان الثاني هو هو المراد وهنا الاستعاذة بالكلمات وهي صفة من صفات الله تعالى والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز ودل على ان مراد المصنف الاستعاذة بغير الله او صفة من من صفاته ويجوز القسم بالله وصفاته لانها غير مخلوق واما القسم بالايات فيجوز بالشرعية لا بالكونية فإنه لا يجوز القسم بها لأنها قسم بغير الله جل وعلا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين